لا هي تنقُلوبهم وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئتون السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض Wahyu al-Sami'ul-Galim. Balu abwath ahlam, bal iftarah, bal huwa shahir. Fal yatna b ayat, kama arsila al awalun. Ma amanet qablahum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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ 117. l'akad anzalna ilaykum kitaban fiih dikru kum, afala taqilun, wakam qasamna min kariyatin kanat zhalimata, wakam shakna ba'daha سُبْحَ سَمَاءَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهددون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 وقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنه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 kau l u waj بكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشهدين وتَلَّاهِ لَأَكِيداً أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَتُوَلُّ مُدْبِرِينَ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 رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعون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 إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأفسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي ضركن فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَادِقِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا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 ولسولي ما نريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملًا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 ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا هُوَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي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 تقطعوا أمرهم بينهم كل إلىنا رجعون فمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْل لَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدِيدٍ يَسِلُونَ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 مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواه، وإن أدرى أقرب أم بعيد ما تعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمو.